قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت تمود بطوائر بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكلبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يرشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنفى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى